صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل ما موقفنا ونحن نسمع في الفضائيات سب الصحابه بكره وعشيا سب الصحابه لا يجوز لانسانا ان يجلس مجلسا يستمع فيه لسب الصحابه وهذه المنافذ الخبيثه هذه المنافذ الخبيثة منافذ القنوات والمواقع الموبوءة، لا يجوز المسلم يخاف الله ويتقي أن يسمع أو يشاهد تلك المنافذ بل يفتح على نفسه منافذ الخير أما منافذ هذه الأهواء الطاغيه والتجاوزات والتعديات من قوم لا خلاق لهم أي خير يبحث عنه الإنسان في اعطائي هؤلاء الأقوام سمعه وبصرة يسمع ما يقولون ويشاهد ما يتكلمون به فمثل هذه المنافذ تغلق وافتح على نفسك منافذ تسمع فيها القرآن وتسمع فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع فيها العلوم المحققة نعم أحسن الله عليكم يقول عندنا في المقررات التعليمية في التاريخ الإسلامي يتناول ما وقع بين الصحابة بأساليب غريبة فكيف نتعامل مع هذه المقررات هذه المقررات إذا كان فعلا كما ذكر الأخ السائل فيها إساء للصحابة أو تجاوز أو تعدي فيجب على طالب العلم أن يؤصل نفسه من كتب أهل العلم مثل أن, أن تقرأ ما كتبه شيخ الإسلام هنا وهي عصارة متينة جدا مركزة فيها شفاء وعافية في هذا الباب هذه العصارة التي ذكرها في نصف صفحة إذا حفظها طالب العلم واعتنى بفهمها وسلك النهج الذي رسم فيها سلم بإذن الله سبحانه وتعالى فيبدأ بهذا التاصيل العلمي والمواقف الخاطئة في تلك الكتب يحاول أن يعالجها بالنصيحة بالأسلوب الحسن بالطريقة المناسبة بالبيان والتوجيه بدلالة زملائه على كتب أهل العلم وتوجيههم لها حتى يستفيدوا ويسلموا من تلك التعديات نعم أحسن الله ليكم يقول ما هي الأسباب التي تعين وتزيد في حب الصحابة وتوقيرهم يعين الإنسان على حب الصحابة وتوقيرهم أولا تدبر القرآن وقراءة السنة فيما يتعلق بفضائل الصحابة وهذا جمع العلم يعني الآيات التي في فضائل الصحابة والحديث التي في فضائل الصحابة عندما تقرأها متدبرا حريصا على العمل بما دلت عليه هي بحد ذاتها غنيا وكفاية ثم إذا قرأت تاريخ الصحابة ومناقب الصحابة وفضائل الصحابة تجد حياة مشرقة مليئة بالعطاء والبذل والتضحية والنصرة فمن الخطورة البالغة للإنسان أن يجهل هذه الحياة الجميلة للصحابة ثم يوقف بطريقة أخرى على بعض الجوانب التي تجعل تجعل موقفه اتجاه الصحابة موقفا لا يليق بالمسلم احصل الله ليكم يقول هل الدعاء في الثلث الأخير من والآية الكريمة التي مرت معنا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر عقب ذكر للمهاجرين ثم ذكر الأنصار أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم ذكر حال من جاء بعدهم فماذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فهذه الآية هي شفاء للمسلم ودواء له فينظر حاله مع السلف الصحابة هل هو من أهل قول تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان أحد السلف سمع رجلا يتناول بعض الصحابة فماذا قال له قال له هل أنت ممن قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون أنت من هؤلاء قال لا قال هل أنت ممن قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هل أنت من هؤلاء قال لا قال إذن أنا أشهد لك أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان لا تسلمهم لأن اقوالها التي تصدر منه تدل على انه ليس من ها هنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك روف رحيم نعم I think in the past, when I met with the house, I said, and the son of Jafar, Ibn Abdul Muttalib, and he is the Harith Ibn Abdul Muttalib. Yes. I think in the last night, there is a prayer in the صلى الله يقول هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل لا بد أن يكون فيه الداعي يصلي حتى يكون مستجاب الدعاء لا يلزم لكن الصلاة باب عظيم من ابواب الإجابة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذا كان السجود وفي الثلث الأخير من الليل هذا أرجى ما يكون في إجابة الدعاء نعم أحسن الله عليكم يقول هل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه له حقوق آل البيت لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سلمان من آل البيت لا الحقوق مثل أن تحرم عليهم الصدقة ونحو ذلك هذه خاصة بآل البيت لكن هذا فيه بيان لمكانة سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه وله من الحقوق والمكان والفضل ما للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم تقول السائلة نحن نسوة من بيت واحد تجاوز سننا سن الزواج بكثير ونحن والحمد لله صابرات فادعوا لنا تيسير هذا الأمر نسأل الله الكريم لهن ولغيرهن الأكفاء الصالحين وأن ييسر أمرهن وأمر كل مسلم ومسلمة إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء هو حسبنا